وكماننا هنحسوا تعال انا انا بالتواجد في التحرير لا لا لا, لا, لا, لا, لا ايها الاخوه اولا اشهد الله عز وجل ان هذه اللحظه بالنسبه لي اعتبرها ارجى لحظه في حياتي منذ وجدت على هذا اليوم إلا إعذارا إلى الله عز وجل واعتذارا له وعلى سبيل الرمز وأحب أن أقول لكم إن اليوم ليس في منتصفه إننا الآن في أول لحظة من هذا اليوم بالنسبة لنا وكنت أحب الا يتخلف أحد اليوم ولا يهم كم هو موجود من الأعداد في هذا المكان ولكن اسمحوا لي أيها الاخوه في هذا اليوم بالذات قبل أن أتحدث إليكم أنتم أن أتحدث إلى كل أهلنا خارج الميدان قبل أن أتحدث إلى حضراتكم واسمحوا لي أيضا أن أتحدث إليهم لأنني أعرف ماذا يمكن أن يقال لهم عن مثل هذا الجمع وهذا الحشد. أود أن أقول لمصر كلها إننا إننا تماما مثلهم نريد لعجلة الإنتاج أن تدور من جديد ونريد للاستقرار أن يعود من جديد ونريد للانتخابات البرلمانية أن تتم ونريد أن نكفل لها ونريد أن نكفل للانتخابات جو الهدوء, جو الهدوء حتى تتم ونريد مثل مثلنا مثل كل شخص يعيش في هذا البلد أن تتوقف فاحداث الانفلات الأمني ونريد أن نكفل الاستقرار حتى نستطيع أن نتجاوز المحنة والعطلة والبطالة وغلاء الأسعار ولكن الذي حدث أننا فوجئنا بهم كلما هدأنا لهم أنهم يستعملون هذا الهدوء. النبيلة التي ذكرتها وانما من اجل ان يمتد الحكم الانتقالي العسكري وكلما قدمنا لهم وقدمنا لانفسنا قبل ان نقدم لهم ما يكفي لهدوء البلد اذا بهم يستخدمون هذا الهدوء على انه تخذير قد تم وغيبة وغفلة قد حدثت حتى يستخدموها لكي يعلنوا بكل صفاقة أنهم سينتظرون إلى السنة بعد القادمة فوق رؤوسنا رغم كل الطلبات التي سمعوها وأنا إخواني وأنا يا إخواني يشهد الله الدماء التي تجري في عروقي تأبى علي أن يكون كل هؤلاء الشعب بأكمله قد طالب بمطالب محددة ثم فجأة وبدون أن يعلق على مطلب من أي حزب ولا أي مرشح ولا أي شخص ولا أي ائتلاف ولا أي جماعة. كان احدا لم يتكلم وكان احدا لم يطالب وكان احدا لم يجتمع وكان احدا لم يوقع ولم يشترط اذا بهم يظهرون متجاهلين تماما ذكر ان اي احد قد طالب ويقولون سنبقى فوق اعناقكم وستستمر الفتره الانتقاليه التي تظنون أن لكم كرامة اليوم أنكم تغضبون لأنها طالت فوق سته أشهر ستستمر سنتين كاملتين الدماء التي تجري في عروقنا تأبى علينا أن نبتلع هذه الإهانة ولا أدري كيف يكون هناك من يبتلع هذه الاهانه لا أدري والله والله يا إخواني صدقوني أنا غير متصور الذين وقفوا يوما امام الميكروفونات وأعلنوا أنهم يصرون على إجراء الانتخابات الرئاسية من أجل أن تنتقل السلطة والذين اجتمعوا ونقعوا وهم يصرون على أن تنتهي الفترة الانتقالية في شهر إبريل أو مايو أو يونيو على تنوعهم كيف ابتلعوا ببساطه كيف تغيبوا عن حشد اليوم وقد وجهت إليهم يهانة لا يعلق عليها أحد ولا يتكلم عنها أحد لذلك يا إخواني الرحم الذي بيني وبينكم حتى لو كنتم عشرة أفراد فقط ولم تكونوا هذا العدد هي أنني أخاطب الدماء التي لا تزال تشعر بالكرامة تتدفق في عروقها. في يوم 11 فبراير قلت لهم اننا لا نطالب حسن مبارك بأقل مما نطالب به عمر سليمان وحسين طنطار. هذا أعود إلى مخاطبة مجتمعنا أول نقطة قلتها لهم إنني أريد لهم أن يعلموا أننا مثلهم نريد تماما أن نحافظ على استقرار مجتمعنا لكن أن يدخل النص على بيتي ليقتحمه ويستولي عليه ثم إذا صرخت أنا يقولون لي أطالبك بالهدوء حتى تكفل حالة من الطمأنينة في العمارة هذا أمر <تصفيق> الذي يعطل يو... لا بد أن يحصل أن الذي يعطل الإنتاج هو أن المجلس العسكري قد أعلن فجأة أنه سيستمر سنتين في الحكم وأن الذي و... وأن الذي يفسده يريد اصوات المرشحون للرئاسه اجتمعوا وطالبوا والاحزاب اجتمعت وطالبت والهيئات والائتلافات اجتمعت وطالبت ثم في صبيحة اليوم التالي اجتمع العسكر وقرروا أنهم كأنهم لم يسمعوا وأنهم سيستمرون إلى السنة بعد القادمة هذا هو الذي يعطل الإنسان هذا الذي هو يفسد البورصه هذا هو الذي يجعل البطاله تتفشى هذا هو تغيواتي للنفرات الأمني هو ما يمشي مش هل يمشي هو يمشي مش هل يمشي. هو يمشي مش هل, يمشي. مش هل يمشي. المتواجدين في ميدان التحرير أورد صداه أن نزول الناس إلى المظاهرات هو الذي يؤدي إلى الانفلات الامني الانفلات الامني لما حدث بالعكس عدم نزول الناس هو الذي يمكن المجرمين من رقابهم أنا قلت من قبل إن البلطجية عندما ينزلون وتكتب, وتكتب الصحف إنهم وجدوا أن هناك رجال أعمال وراء الأحداث أسأل وزير الداخلية والشرطة والمجلس العسكري والحكومة أين بعدها بأسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو, شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانيه ما أصفرت عنه تحرياتكم عن اسماء هؤلاء رجال الاعمال يخرج البلطجيه علينا بالأمس وتسقط المباحث بعدها عن ذكر التحريات حتى لا يمس أحد ثم تمثلون الأمس وأول أمس أن هناك بعض اضطرابات داخل جهاز الشرفة فأسفا لن نصدقكم بعد اليوم بل والله ولم نكن نصدقكم بالأمس انني اريد يا اخواني ان تعلموا شيئا مهما احنا انا في يوم من الايام في شهر اكتوبر الحالي حددت توقيتا محددا وكنت يومها كان معنا كان معنا كثيرون في اليوم التالي بدأ هذا الكثيرون تتغير مواقفهم انا اقدر لهم هذا عفين ليه لأن هذا الكلام هم يفكرون تفكيرا منطقيا ورائعا هم يظنون أننا نستطيع أن نؤكل واسمعوا هذه الكلمة بكل انتباه لا لكم أنتم وإنما إلى كل هذا الشعب المصري هم يتصلرون ولا أدري من أين أدى كل هذا الاطمئنان أننا إذا اجلنا وقفة اليوم لمدة شهرين بحيث تكون الانتخابات قد تمت وكسبنا خطوة وحصل في مكتسبات حدثت وقطعنا خطوة أننا نستطيع أن نتحرك بعد شهرين لا يا إخواني الشهران نوفمبر وديسمبر يعد لهما ما تعلمون وما لا تعلمون ولو أننا لم نسمح هؤلاء اليوم صوتا كالرعد من هذا الشعب أن هناك من يحرس وهناك من لن يتراجع وإن كان وحده وليس معه أحد يمكن أن يكون ذلك يمكن أن يقوم بذلك بكل ما ستضيع معه كل يضيع معه كل شيء. لذلك لن نترك نوفمبر وديسمبر، ولن نترك حتى ولا أسبوعا واحدا. والقرار الذي سنقوم به اليوم نحن لم نعلنه بعد، ولكن الذي أود أيضا أن اذكره صدقوني، لو كنت أستطيع أنا شخصيا، لو كان عندي هذه الامكانيه أن اؤجل مطالبة الناس. والاشتراك معهم بنزول اليوم لمدة شهرين لفعله لو كان ممكن نحن لا نقارن بين تأجيل وتعجيل إنما أنا أعرف أن التأجيل معناه أنه سيأتي يوم تحت تأثير أنهار من الدماء تحت تأثير جرائم تحت تأثير أي شيء ستجدون الناس بيقولوا لكم حرام عليكم سيبوا المجلس العسكري يأكل كل الانتخابات ويفضل في ايها الإخوة. الاخوه انا اسالكم سؤالا محددا هل, سن هل سننتظر هل يا ترى سننتظر حتى هل, هل يا ترى سننتظر ونترك لهم الشعب فريسة حتى يحول الشعب على مهلهم خصما لمن يطالب بالحرية الحقيقية الفارق واسمعوا يا مصر كلها الفارق بين ما حدث في مصر وبين ما حدث في بعض البلاد العربية المضاركة أن الشعب المصري لم يترك الوقت وصمم وصمم كل التصميم وبدأ بعد عشرة أيام يتحرك من هذا المكان إلى كل مكان يومها عرفوا أن هناك من لن يتنازل عن هذه المطالب لذلك أيها الإخوة وأنا لا أريد في الحقيقة أن أتكلم طويلا ولكني كان لابد أن يعلم الشعب المصري أنهم يضحكون عليه بأمور يقول له بلاش مليونيات مظاهرات لأن هذا مضر حتى يفوتوا ما يرتبونه لهذه البلد ولهذا وأنا أعرف تماما أنه قد يكون هناك اليوم من له مصالح، ولكني كما قلت منذ أسبوعين وأنا أقول هذا الكلام يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب سلام ما إنهم يراهنون علينا على تلويث سمعة هذا النظر من الموجودين ونحن نقول بالعكس بالعكس لو أنهم التزموا بما التزموا به وكان الناس يعرفونه لكان اليوم كل الناس يؤيدونهم هذا الميدان هتف للجيش هتافا لم يهتف لأحد ومع ذلك أخذ هذا الهتاف لكي يصل اليوم إلى تأجيل تسليم السلطة لأهل البلد وهناك مخاطر من افظع ما يقول أولها،, أولها أول شيء في هذه المخاطر أن الجيش قد قرر أن يبقى أن الجيش قد قرر أن يبقى وله السلطة ومعه السلاح وعنده السجون وعنده المحاكم العسكرية في أثناء فترة وضع الدستور ليه؟ هل يظل الشعب ضعيفا وأمامه الجيش الذي هو متصلب؟ واليوم نشرت أنباء صحفية في عدة صحف بأن هذا المجلس العسكري والله أعلم بحقيقة هذه الأخبار قد قرر أن يكون للجيش وضع سلطوي في البلد إذا ما أدع الدستور أو إذا ما وضع الدستور وهذا أمر دونه أعناقنا لأننا لا نقبل أن يأتي فصيل يؤدي الخدمة ليصير فصيلا على أعناق الناس ليس هناك من يضع سلطته فوق هذا الشعب ابدا وليس يهم أن نبقى على قيد الحياه. وليس يهم أن ندخل انتخابات رئاسة وليس مهم أن نفعل أي شيء ولكن فلنحي كراماً ونمت كراماً الله أكبر أيها الإخوة إنني على, على عكس مطالب بعض إخواني أنا بالعكس أؤيد وأحرص الانتخابات البرلمانية بكل قوتي. أنا بالعكس أؤيد الانتخابات البرلمانية وأحرصها بكل جهاز برغم كل ما فيها من الألعاب هل تعرفون لماذا؟ لأنهم يريدون أن يعيدون إلى نقطة نبقى بعدها وقتا طويلا حتى نعود إلى نقطة اليوم مرة أخرى، ولكن نحن نعرف ما هي المسألة، وهم وهم يريدون أكثر منا أن يوقفوا الانتخابات البرلمانية، وتأكدوا أنهم يسعون إلى ذلك، وكما شهد بعض أزازات الطب واسماء السياسيين، لما قالوا إنه المجلس العسكري أخبرهم بالفعل. بأنه إذا حدثت بعض الأحداث في الانتخابات فإنهم سيلغونها ولذلك أيها الاخوه ولذلك أيها الإخوة نحن لا يمكن ابدا أن نسمح بأن تتعطل الفرصة لتعبير الناس عن إرادتهم واعتبر أن اللحظة التي يصدر فيها المجلس العسكري أو الوزارة أو غيرها أي قرار بإيقاف الانتخابات هي شرارة البدء مباشرة وتلقائية لينطلق الشعب كله بدون أي انتظار لأي شيء لأننا لسنا مستعدين لأن يفعل بنا كما فعل في 52 وما بعدها اول انتخابات أجريت بعد خمس سنوات بعد أن اغلقوا الدوائر على ضباط الجيش يومها حتى لا يتبقى للشعب كلمة لا يا إخواني نحن نعلم ما فيها من المشاكل ولكننا اليوم أمام فرصة للشعب أن تكون كلمة وعلى فكرة أنا أقول لكم هذا وليس هذا هو الوضع المثالي الذي أؤمن به أنا شخصياً ولكني اتكلم اليوم كمحصلة للحال التي صارت قائمة وحولنا الاعيب يدبرونها ويكيدونها من كل مكان. المسألة الثانية نحن لسنا مستعدين ان يبقى حكم من اجل ان يظل يسلم الجواسيس الاسرائيليين ويفلتهم لعدونا. حماس. منظمة حماس اللي الشيخ حزم صلاح بعد خمس كلمته ايها الاخوه صفقه تبادل السفير صفقه تبادل الجاسوس الاسرائيلي الامريكي نحن الان كنا أمام منظمة حماس التي تقولوا عليها كل التقول وتمكنت من الإفراج عن أكثر من ألف أسير مقابل عسكري واحد فهل مصر لم تستطع أن تفرج أمام هذا الجاسوس الواحد إلا عن 25 بينما هناك حوالي خمسين واحد آخرين في السجون منتظرين خمسين واحد مصري أو ستين مصري في سجون إسرائيل منتظرين علشان يمكن أن يبادلوا بجواسيس آخرين وإلا كان إيه المانع اللي يطلع سجين مصري في مقابل عسكري ولا جاسوس إسرائي ليه بيأسطوهم علشان هل يترى؟ يا ترى سنظل نترك يا ترى سلطة لم يقترها الشعب لمدة سنتين حتى يدخل جاسوس بعد جاسوس ونفلت جاسوسا بعد جاسوس ويصبح الأمن الوقت لقد كنا كنا نتمنى والله أن تنحسم المسألة كنا نتمنى أن تنحسم المسألة ولكنهم أبوا علينا وساختم الآن كلمتها في ولي كلمة أخرى إن شاء الله أيضا على المنصة الأخرى ولكن اسمحوا لي قبل أن اختم الكلمة أيها الإخوة أن أذكر لكم نقاطا محددة كالاتي أولا لو سمحت ما تمشوش إحنا مش هنمشي بابا يمشي مشان يمشي بابا يمشي مشان يمشي بابا يمشي مشان يمشي بابا يمشي يا اخواني الامر الثاني الامر الثاني لا احد يتحرك خارج الميدان ولا قيد خطوه واحده الى مكان اخر المسألة الثالثة, المسألة الثالثة أيها الاخوه لو أن أحدا من الناس تعرفونه وتعرفون إخلافه قولوا له أن يلحق بنا الآن لأنها لحظة كبيرة في تاريخ أمتنا أنا لا أقصد بهذا أني قد أخبرتكم ماذا نحن فاعلون أنا لم أخبركم بعد والقرار سنعرفه ربما بعد ساعتين أو ثلاثة أو أربعة لا أدري بالضبط فإن هناك وفودا قد خرجت منكم الآن إلى أكثر من عشرين جهة وهذه العشرين جهة الوفود تعودنا الآن بأخبارها لا أستطيع أن أذكر لكم فقط يا إخواني فقط يا إخواني استشعروا نحن نحن لا نقوم بنشاط طاغي ولا بنشاط عمالي ولا باسره جامعيه هذه قضية حقيقيه ان يعلن الاحزاب ومرشح الرئاسه وكل مصر أنها تصمم على اجراء الانتخابات الرئاسية في إبريل فيقولون لنا بل على الاقل السنه اللي بعد اللي جايه اذا كانوا يظنونها لعبه فعليهم ان ينظروا بك جيدا هل هي لعبه ام ليست لعبه ولذلك اسمعوها مني واضحة وهم سيحاولون أن يقولوا ان المسألة مجرد مطالبة بانتخابات رئاسية وهذا ليس صحيح ولكننا نعلم جيدا جدا أن تسليم السلطة لحكم مدني معناه فرعان انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسيه فإذا بهم يجرون الانتخابات البرلمانية والله أعلم ولا لا ويقولوا ويقولوا وكمان لما هتجري مش هيبقى لكم أي سلطة عين ولا وزير ولا وزاره ولا لكم لزمة وإنما هتبقى هيبقى بعد كده سنتين لذلك لا بد من, من اعلان القرار بإصدار الانتخابات قرار الانتخابات الرئاسية من الآن على ان تجري في حد الاقصى يوم ثلاثين ابريل على اقصى درجه ايها الاخوه انا انا لا انا لم اتكلم بعد عن اعتصام ولا عدم اعتصام لسه مقلتش ومش هقول دلوقتي وانما على كل حال ادينا قاعدين في التراوة احنا احنا سعادات احنا, إحنا صايمين احنا المعارضة صايمين لانه اول يوم في ذو الحكا واحنا عندنا سنن كثيره مطلوبة ولا ندري قد نفض الاعتصام من عارف وقد نعتصم من عارف كل ذلك مرمونا بالاجابات التي ننتظرها الان الآن لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي النفوس أن تأتي هذه الإجابات وأن ينبه شعبنا أنهم يستخدمون يقال لهم أنتو تخيفين على لؤمة العيش ما تنزلوش التحريص طبعهم أيام حصي وبرك كانوا بيقولوا كده أيام حصي وبرك كانوا بيقولون روها عشان تعرفوا تكله وانطبح للدنيا مسروعة وعايز أقول لكم حاجة أكثر امريكا مستعده تدفع لهم تكلفه ان الناس يروحوا ما ينزلوش بمنتهى البساطه عشان كده احنا مش هنبيع كرامتنا ولو من عشنا لان هذا لا يفعله الا الجبله وان شاء الله لنا معنا في هذه الموضوع خلاص بعد قليل واوخبركم بموقفنا في اخر اليوم ماذا عسانا نكون فاعلين أيها الإخوة قبله جايف ما يبقاش فيه وكايف يبقى فيه أيها الإخوة اتفهموني انتم تعرفوش وانا أتفكر إزاي جايف يبقى فيه وكايف ما يبقاش فيه اسمعوا بكلامة أيها الإخوة أيها الإخوة خلينا اعجلتنا بعيد فوقح تدري عارات حاجة احنا على كل حال إخواني آخر كلمة أقولها هنا كلمة أرعى بها حق عقيدتي لا حق ولا اجرى لوقفة كهذه الوقفة إلا من ابتغى بها وجه الله وحده لا شريك له. وني ايها الاخوه نحن هذا الامر بعيدا عن اي تقسيم للاتجاهات السياسية مساله مش مساله اتجاهات سياسيه كل عمل لا يبتغى به وجه الله الملك فهو هباء منثور وهو سدى ولا اجر فيه الانسان عندما يموت ينطق بعقيدته ولذلك نحن اليوم ونحن لا نعرف على بعد كم من نهاية اجالنا يجب أن نصدق الله في نياتنا وأن نعرف أننا نوجه عملنا إلى الله الله القادر على أن يجعل هذه الفئه البسيطه ينضم إليها عشرين مليون هو القادر على أن يصرف عنهم بعض الموجودين لذلك اربطوا بالله قلوبكم ليجعل افيده من الناس تهوي اليكم يا بني لعند لحظ... لحظ... لحظ... في في يا ولي الله يا ليل يا سلمه سلمه سلمه ليل نعطش غدا على الكرامة الأمتي. امتي, أمتي. بما إغدا سيصنع من كتاب عزمين من كتاب نقضي كي تعيش على الكرامة <الأمتي>. امتي أمة <تصفيق> الله ونزوف Panie <śmany>